أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَاتُوا بِكِتَابِكُمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصْفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ لَوَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ اللَّوَارِنَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَأْرُوهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ لَعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَغْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ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 كما مِنْ من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل ذالهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم انمشوا اصبروا انمشوا وصبروا على الهاتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله لاخره ان هذا الا اختلاق اهنز عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو لوتاد وتمود وقوم نوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظرها واحدة ما لها إلا صيحة واحدة ما لها من فوقة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون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 تسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلق إلى يبغى بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلن ماهم وظن داود أنما فتننا وظن داود أنما فتنناه فاستغفر ربه وخر راكع وآب فرفرنا له ذلك وإن له وعندنا لزرة وحسن مأب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى يضل عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد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 كتاب ننزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولون الباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابَ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَةُ الْجِيَادُ فقال إنّي أحببتُ حباً خيراً ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها عليّ فطفق مسحّ بالسوق ولا ناق ولا قذفة الناس ليمان ولا قذفة الناس ليمان عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أناب قال رب اغفر لي وهب لي قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الاصفاد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ليدي ولبصير إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من لخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة له لبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب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 من شكله أزواج هذا فوج مقتهم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم انهم صال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم ام انتم قدمتموه لنا فبيس القرار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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما مناك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا أؤوينه أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملا أن جاءنما منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من دره وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلم بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم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 وأنزل لكم من لَنْ عَام ثمانية أزواج يخلقُكم في بطون أمّاتكم خلقاً من بعد خلقٍ في غُرُماتٍ ثلاث لَّكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إله إلا هو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ إن تكفرو فإن الله غني عنكم إن تكفرو فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرو يرضه لكم ولا تزروا وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون.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 قلت متتعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قالتنا الليل ساجده وقائما يحذر لا قرة يحذر لا ويرجو رحمة ربه قل لَيَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُلُوَّ الْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذه الدُّنْيَا حَسَنَة وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنَاكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ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 ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا, وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين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 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم هم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها لنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد فلم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتلاه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولد الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ فهو على نور من ربه. فويل للقاسي قلوبهم من ذكر الله. هؤلاءك في ظلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كتابا متشابها مثليا تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذالكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلْكَافِرِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فأذا الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل مثال إلا يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركان يتشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة ثم ما إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.